الحج اشهر المعلومات الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا وما تفعلوا من خير يعلمه الله ولا تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزودوا فان خير الزاد, فإن خير الزاد واتقون يا اولي الالباب واتقوا ليس عليكم, ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم فإذا لا تنسوا تذكروا ما عند المشع عل حران وذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن ضال افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ثم من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم الله كذكركم آباءكم فَمِنَ النَّاسِمَ يَقولُول رَبنَ آاتِناَا فِ الدُّنيا وَماَالَهُ فِيآخَِةِ مِنْ خَلَاقُ فمِنَ مِن النثمَ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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله سريع الحساب